Bu kitap tıplı ettir kitaptır yani. ha. Bu mesela Bugülye belkiyim. Bu kitap Merelim. onun mesailleri aslı. Merelim. Bu bu huyun aslı zehptes ku. Bu kitabın aslı o mesaillerdir ha. Merelim. O mesailleri ben de olayı tetti ettin. Ondan bir kitap çıkacak yani. ha. Ben yani, ilkleri ettin bir kitaptır. Olayca huzurum olabilir. Merelim. Yalnızca olabilir ha. Dein nehu المتقدم الأول يا راعي يا مسيح الأول وما لي في <تصفيق> بعض الكتب بنقول ما الكتاب يشرب هو أوسط طرح شمعنى اسم تبعده أو كتبين أو كتب معه زي ك هو ترك طبعاً مشهد اسمه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه إن yani ما أفرخه في قارب التبلي إلى خليه وأود أن متكئاً ال.. الأول ينام. إن أمة يكتب كتاباً فأحداً ما أفرخه أفرخ حركة ولم يقطعه ولم يضرب كتابه من ذماء لم يستيقظ من هذا المطر على خليل. فتكتب إني بس عادني تتكلم حاضر هذا. ودشين ووو وما أو أو وش يبص رفعي بعد. كل كتبنا إبتدأ بسون. هاي كتبنا إبتدأ بسون. نمك هاي كتبنا. اتفرقها حالكولي مختار ديال في هذا المكان. وده مختار. متبادل جيله فالمتبادل. أو بس قبل ما يدشونه سوريا ما اتفرق. أول كده كتاب متقدم على الغيب افرغته افرغ النص به اللي يقول بس انت بيديدي وديت وديبغي او كتابت غلطت غلطت ايوه كده بيدو كتابت او مسايده الكتاب بيخرج يعني في قائله في, في في قالب او قال الطب او قال طب بو بو بو او قال طب بو بيدرا في قالب الت في قالب المركبات والمصنعه والمركبات الفتاعه ونخبي او قال ان او خالص او ama da 맞아 또. De anne kitabu evvel ertekte onu o bu ertekte kalptan ertekten sonra bu mu rakabet kesiyor hal oluyorlar. Nasıl o ileride o kalıp bu neticesi o kalabın itirazın neticesi oluyor. O muhalefet daha mı Döktüm, maddesi döktüm, maddesi şebbahı zaha bin. Döktüm, böyle fi kalemi, bu kitabı neybür. O kaleti, o kaletten sonra, o kaleti sonra, muretta muretta. Haletuni, muktafıran fiyi, izaharın kalpı alakası, muktafıran fiyi, mea kralatuk Muktesilen geliyor ve Bu her zaman tutarlı. bu kitapta kimin de tabiini ne hakkında konuştuğumuz. Elimi taslattı. Oğuzum bütün şeyleri. Keser elde. Demek ki muktesilen geliyor da izharı bakalıtları ve oğlada ibadet yapıyor. Ama olabilir ki. Müttafılar birader müttafılar yine, bu eliminatödesen, o da mı? Müttafılar لكن أفرختها أكتب لحالة توني مختصرة وإختصار الضواني بإفرخ الضواني في بديد العالم أما إذا كنت فإبارة تغيب وإفرخ الضواني بإفرخ الضواني بوضع مختصرة خلنا إظهاروا في مقابل الضواني مختصرة فيه لأخر أبنى. ومن الله الاستعادة بالظن وإليه و وإليه التقرب و اليه تقربهم عباده من لا امن من لا و تقرب اديور عباده من لا لا تقرب اديور لا تشي يروح غيب دور هو وما توكل عليه عشان حاله اي كفا كفا كفا لتفه أنا أشرع فيها بلل. أنا منبعود أنا أفعل في المخلود يبغوا كتاب الشرح الحذر أشرع بعون الله بعون الملك المعبود بإعلان الملك صاحب الملك تنافسنا طالب المعبود فاقول اه وصاحب السلم يا فاقول لما كان من ماليبين على كل طالب من كل شيء يكتب فيه إنسان دي طبعا بالداخلي بيقول لي لا هو بدون لا من تعاريفه ونعل التفسير لا بنشكي قاعده سداس ما بيلزم كي موجود لما كان الواجب الواجب الواجب للعقل بالواجب ان لما كان الواجب دي الواجبين يعني يبلش Yoksa bu olan bir olmaz Bir bu. Değilir. Elminde uygun bilmeyebilir. Lâkin ben mecbi mi? el-elbî'l-vücûb'il-istihsâniyye. Vücûb'il-istihsâniyye. Adem budi tâlibin şeyi gitmedi. O da mı? Adem giriyor ha diyelim bir şey yapacağım o şeyle oldu. Ama bu da imdiki, demedik hala kutsadeli ezi şeyin, imdiki giriyo tarihinde. Mahatmuz, imdil bura. Elnil tıvvrede ekeşi evvelen ta okumadan görünce, neye başladık, bilmesi gerekir diye. Mesela bir ilm okuyacak. Elmesin okuyacak, ilmesin olur olduğunu bilmesi gerekiyor. Burada ilm bizi ilgilendiriyor. Ama şey ağamdır ha. Vurdu mu karne? El tıvvrede ekeşi evvelen ala Ki yekûne ala Yine her elzaç yine elmen, tabii ki bir küür küürle bir bir olsun basit burada eldek vardır ha. Evet bir şeyler, bir tara bi, şey, da o şeye dönüyor o da min idafası maddi'nin meh'uli veyahut o talibden dönüyor talibi, taraf talib talibi yani talibi el şey'e, o talibin damiri, talib-al-talibi şey'e dönüyor bu bil bu an yani bu elecek bu an n mustad kâ yani g g g g g g g g g g g g ben okuyorum, şu okuyorum. Ben ilmiyle okuyorum, İbaret celsin. Ben ilmi okuyorum ki bilelim hangisi, Ruh tadır, hangisi sahiptir, hangisi sahiptir değil ha? Yani El-Nusra'da bir gayet. Gayeti budur. Ben bu gaye için okuyorum yani ha. Oldu mu? Evet, Ki mesela. O, bu, bu, bu, bu, bu, وانثور غايته لقاء سي بيسل بلسين كمثلا جبتي حتى حتى لاحد لحدنا معنى الغاية ومعنى الغاية وبالتالي وهي بالاشر بالظبط ونقعد بالمثل كانك يخصس يخصه اوكي وترى اما مثل علمي Bilmem işi şey, hangi sayfa bir bir kaç sayfa okudu <coughs> darayıcıya o oldu ya bir umudar oldu mu katıldın oldu oldu oldu bil sen şu artıyor yani, çünkü o hedefini biliyor o kat ettiğin e şeylerden <coughs> Sanki ki şeyler görünüyor yani ha insan internete girince gittikçe o şovu artıyor o artıyor yani ha. ومن المكان نفسه، نقول عن سؤال غيابه أي أي سبب الحامل على الشرور والنماس؟ نقول هذا الغياب هاد السبب الحامل، ونقول يدوم التعايشية لازم، ليش؟ نقول من الشاطن، موهي أنه علة دينية، يكتبوا الإستدلال بالمفسر عن المفسرين. هذا الغياب أي السبب؟ أي سبب الحامل على شروء افترابي نشد؟ ليهذال؟ عندنا الحامل على شروء افترابي. غير الغياب الغياب الغياب الغياب الغياب وي نيجي في مثل بنفسها وي المواد ان بالمفصل غير مدرعه اما علت يدانه جدا الملوحة. ما نشاطات ومشتات وشلات وضم ها و انا بقول ضم غريب حالتهوني رحمه الله تعالى بالفعل التخيني اخشيني طيب بالنسبه ببسم الله بيقول بيبدا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 o mu? Yani bu huş olmuyor. Bu müşterinin şöylüyeceği şerif. Bu bedeye, sanki biz, sanki biz ya tahtiyemiz. Bakın, Allah'ın tahtiyemiz. Beda Ya da Allah'ın tahtiyemiz. Ya da Allah'ın tahtiyemiz. Ya da bir tahtiyemiz. Ya da bir tahtiyemiz. Ya da bir bir tahtiyemiz. Ya ان اضربه تحمل اصل باحي للعمل الى ادعس ينوب عن الجديد لفظه اضربه هل طبس اعتذر بدون اعتذر اللغوي اضطر في اللغويه ذلك التريو التريو التغيير هم لغوي بالمناسبة بين معلمي إشعار أحسن بين مع المغبيين فقال مخاطبا بالخطاب العام ديتك بالطلبة بطن الطلبة إعلام أيها الطالب إلى هذي